أحبان المسلمين وحيات الجميع سلام إلى كل الأساب زل أفارض للأدمنس الموجودين معنا والسلام إلى كل شخص له تعب في الخدمة في أي مكان في العالم أبونا السلام من عماق قلوبنا نشكرك نصلي أن تباركنا في هذا الوقت نصلي أن تعطينا نعمة نصلي أن تعطينا بركة وقوة حتى يسمع الآخرون صوتك نمسح كل كلمة نمسح كل فكرة لأننا نحتاجك ونسق أنه لا أحد يستطيع أن يصل بكلماتك إلى الآخرين غير روحك القدس صلاة خاصة من أجل الأحباء في هذه الغرفة صلاة خاصة من أجل أبونا زكريا أن تباركوا ان تسندوا أن تحميوا أن تستسمر أكثر يا رب لمجد اسمك وامتداد ملكوتك في البخاصة أن لكل الأحباء في الغرفة كل باحتياجه لا نعرف آخر سواك نلتجئ لك يا رب بكل احتياجاتنا كل طلباتنا ونحن نسق أن عند أقدامك سنجد كل شبعنا وراحتنا نرفع هذه الصلاة مشفوعة بصلوات السمائيين والأرضيين وعلى رأس الكل الطباوية كل حين العزراء مريم لشفاعة روحك القدوس ودمك الغالي الذي أريق على عوض الصريب واسمك العظيم القدوس الذي دعي علينا اسم يسوع اسم الخلاص الذي ليس اسم آخر تحت السماء قد أوطي بين الناس به ينبغي أن نخلص ولاسمك كل مجد وإكرام وبركة إلى الأبد أمين اجعلنا مستحقين أن نقول بكل شكر أباني الذي في السموات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئة كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا زنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمزندين إلينا ولا تدخن في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح سوى ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين سلام وجددا إلى كل الأحباء أهلا بالأستاذ سانت أغستين حقيقة هذا الاسم انا غير متذكر لكن أنا أضفتك عندي بهذا الاسم ربما أتذكرك بالاسم القديم على كل الأحوال مرحب بيك وأنا سعيد جدا بوجودك معنا في الغرفة موضوعنا اليوم أحبائي ربما كنا ذكرنا عنه شيء قبل ذلك ولكن اليوم أيضا سنقدمه من باب أن في التاريخ الإسلامي لدى أحبائنا المسلمين وقع هناك الكثير من التزوير في التاريخ فموضوعنا اليوم هو فعلا بكل المقاييس يعني يجعل هناك ربكة او دربكة او ارتباك في المراجع الإسلامية موضوعنا اليوم هو من هو الزبيح؟ <تصفيق> الذي قدمه أبونا ابراهيم على المزبح لا نجد أي صعوبة في أن نعرف أن الزبيح هو إسحاق في الكتاب المقدس ككل في الثقافة اليهودية على مر التاريخ في الثقافة المسيحية والتاريخ لا نجد أي مشكلة فبكل بساطة معروف أن الزبيح هو إسحاق لكن لدى الأحباء المسلمين نجد هناك مشكلة فكبار الصحابة يؤكدون أنه إسحاق بينما نجد أن التاريخ الذي تم تزويره يقول لا الزبيح هو إسماعيل إذن دعوني في هذا اليوم المبارك نقدم شهادة من <تصفيق> العقيدة الإسلامية بعضها من القرآن وبعضها من مراجع إسلامية هامة تصب في خانة إسحاق وليس إسماعيل ومن هنا يبدأ السؤال من الذي ذور في التاريخ للمسلمين حتى يقعوا في مثل هكذا خطأ فادح معروف وموسق بأدلة وبراهين حتى عندهم فدعونا إذن نبدأ بالقرآن اولا من القرآن في سورة الحجر من الآيات 51 إلى 54 <تصفيق> عفوا ونبئهم عن ضيف إبراهيم طبعا ضيف إبراهيم دول الملائكة وملكين والله معهم لكن هنا ربما في الفقه الإسلامي غير ذلك المهم إنهم ملائكة ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون لاحظوا هنا نجد أن البشارة لإبراهيم بأنه سينجب ولد ولكن لا نعرف من هو الولد المقصود ولكننا نعلم أن التي كانت عاقرا وطاعنا في العمر والبشارة تتناسب معها هي صارة وللبشرة عندها قيمة دعونا ننتقل من هذه الصورة صورة الحجر التي رأينا فيها ابراهيم يبشر بولد من هو لا نعرف دعونا ننتقل إلى صورة الزاريات في الآيات 24 إلى 30 نجد مقطع آخر من ذات الموضوع هكذا القرآن لا يعطي موضوعا متكاملا في مكان واحد هنا حتى وهنا حتى وهنا حتى في سورة الزاريات 24-30 هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرط ففكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم هنا ظهرت المرأة التي سينجب منها ابراهيم هذا الولد بانت ملامحها على الأقل فهي عجوز وقد فكت وجهها يا ترى من هي العجوز هل هي هاجر أم سارة دعونا ننتقل إلى سورة هود فربما فيها الإضاح عن ملامح المرأة 71 و72 من سورة هود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرة قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل اوكي انت رافعي ذكي يا أستاذ المحمود ومرحب بك فلما فلما رأى أيديهم لا تصلوا إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إن أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتي أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قال أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت إنه حميد مجيد إذن هنا نلاحظ أن المرأة المبشرة هي أم إسحاق ومن هي أم إسحاق؟ سارة والابن المبشر به هو اسحاق وقالوا <تصفيق> أنها كانت عاكرا عاقرا إذن القصة بجملتها الآن من سورة هود ومن سورة الزاريات ومن سورة الحجر تصب في خانة إسحاق لا محل إذن دعونا ننتقل إلى سورة العنكبوت سبعة وعشرين ووهبنا له أي لإبراهيم ووهبنا له إسحاق ويعقوبة وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وأتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين حفر النبوة والكتاب لا, لا نجد هنا ذكرا لإسحاق في هذا الجزء هذه الجزئية بالذات ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب نأتي إلى نقطة أيضا جوهرية وهي في سورة الصفات سورة الصفات 99 إلى 113 أيضا نحتاج أن نركز فيها انا الآن مجرد أقرأ من القرآن ثم بعد ذلك لا أعطي نفسي الحق في التفسير فسأقدم علماء وجهابزة الإسلام عبر التاريخ وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين هذا كلام إبراهيم في سورة الصفات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 في هذه الجزئية نجد أن الغلام المبشر به في القرآن كله تم التبشير بغلام واحد في صورة الصفات فبشرناه بغلام حليم لم نسمع في القرآن كله أن هناك بشرى جاءت بإسحق بالإثم لا نسمع على الاطلاق في القرآن أن هناك بشرة جاءت بإسم إسماعيل ولكننا نجد بشرة جاءت بإسم إسحاق وبعد ذلك هذا المبشر به يذهب ويخرج مع إبراهيم في حادثة ذهاب إبراهيم ليقدم ابنه زبيحة أيضا هناك في سورة مريم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 نجد الحديث يدور عن ابراهيم وإسحاق في سورة صاد 45 -47 واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إذن مما سبق يطبح لنا بنظرة مبدئية أن هنا غلام تم التبشير به هذا الغلام الذي تم التبشير به اسمه إسحاق بكل وضوح وأمه كانت عاقرا ثم بعد ذلك الغلام الذي تم التبشير به خرج هو مع ابراهيم لكيما يقدمه الزبيحة هذا ما قرأناه الآن من نصوص قرآنية إذن هناك صور كثيرة في القرآن انا انتقيت منها هذه الأجزاء الهمة دعونا إذن بعد ذلك ننتقل إلى بعض المداخلات الإسلامية هنا في هذا البحث يبقى لدينا سؤال نسأله للأحباء المسلمين ان كان القرآن يقدم هذه الصورة لماذا اليوم نسمع عن أن الزبيح هو اسماعيل البعض اصطرد أن اليهود أضافوا على هذه الآية كلمة إسحاق فحشروها بعد وحيدك الذي تحبه البعض من الأحباء المسلمين يقول أن اليهود أضافوا في هذه الآية كلمة إسحاق فحشروها بعد وحيدك الذي تحبه إسحاق. اعتدادا بجدهم ويعني نكاية بالعرب نحن نسأل متى كانت هذه الإضافة وما هي الغاية منها إذا كان اليهود بأياديهم يعني يحرفوا توراتهم سأرد على هذه الجزئية بكل بساطة إن لم يصيرها واحد من الأحباء إذا لم تسأرض عليها في الردود بعد قليل هذه الجزئية إلى إقحام اسم إسحاق في النص التورادي أنا أريد أن ننتقل الآن إلى شهادة جهابزة المسلمين عبر التاريخ دعوني أنتقل إلى بداية التفاسير القرآنية لنرى الثقافة الإسلامية ماذا كانت تعتقد في الزبيح تقل إلى تفسير الطبري سورة يوسف 6 تفسير شيخ المفسرين الطبري سورة يوسف 6 يقول الآتي وعلى آل يعقوب يقول وعلى أهل دين يعقوب وملته من ذريته وغيرهم كما أتمها على أبو من قبل ابراهيم واسحاق باتخاذه هذا خليلا وتنجيته من النار وفديه هذا بزبح عظيم خلوا بالكم الكلام هنا واضح جدا يقول كما أتمها على أبويك من قبلك إبراهيم وإسحاق طيب باتخاذه هذا خليلا وتنجيته من النار يعني ابراهيم وفديه هذا بزبح عظيم أي إسحاق حدثنا يكمل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 وقوله إن ربك عليم حكيم يقول ان ربك عليم بمواضع إذن هؤلنا الآن من الواضح جدا أن الزبيح هو إسحاق إذن لماذا التزوير إذا كان شيخ المفسرين الطبري لتفسير القرآن يأتي بأحاديث السلف ويؤكد أن الزبيح هو إسحاق دون أي ريب الفرزق الفرزق وجه قصيدة إلى ابن الخليفة معاوية ابن هشام ابن عبد الملك ليمدحه ويستعطفه راجيا الدعاء من ابراهيم الخليل مضمنا حكاية الضحية على ما حفظها في القرآن يقول أرجو الدعاء من الذي تلى ابنه لجبينه ففداه ذو الإنعام إسحاق حيث يقول لما هابه لأبيه حيث رأى من الأحلام أمضي, أمضي وصدق ما أمرت فإنني بالصبر محتسبا لخير غلام هذا الكلام في ديوان الفرزدق صفحة 831 ولا تبل الشك في صحة الأبيات التي هنا نجدها للفرزدق لماذا الفرزدق وهو شاعر يعني يذكر أن وهذه ثقافة إسلامية خلوا بالكم يذكر بكل بساطة أن الزبيح هو إسحاق حتى المفسرين في العصر العباسي أخذت هذه الفكرة تبدأ في الزهر إلى إسماعيل في بداية العصر العباسي بدأت تتغلغل في معتقد القوم وحتى في العصر العباسي لما سمعوا شعر الفرزدق أزعجهم قوله وكان صعب جدا أن يمحو هذا الشعر طيب إذن هذا الكلام أيضا من يريد أن يراجعه في ابن قتيبية الشعر والشعراء كتابه صفحة 296 لا يخفى طبعا كلنا نعرف أن أبو هريرة مات بالمدينة سنة تقريبا 57 ما بين 57 إلى 59 للهجرة يعني تقريبا في الفترة ما بين سنة 677 ميلادية إلى 679 يعني قبل أن ينظم الفرزة قصيدته قصيدته التي ذكرناها الآن بما لا يقل عن خمسين سنة يعني قبل أن يقول الفرزدق هذه القصيدة وفيها يؤكد أن الزبيح هو إسحاق كان بخمسين سنة أبو هريرة قد مات بالمدينة فلو كان صحيحا ما قيل من أنه سمع أبو هريرة يقول الزبيح إسماعيل لا جاز السؤال ولما لم يستفد من ذلك في شعره فظل على القول بأن الزبيح إسحاق لا إسماعيل بعد نصف قرن من الزمن على أن ابن قتيبية كان من القائلين بأن الزبيح إسحاق أيضا حتى ابن قتيبية قتيبية هذا الكلام في المعات صفحة 18 وأيضا في طبقات الشعراء صفحة 107 أيضا نجد الزبيح هو إسحاق بكل بساطة كذلك ابن عبدربو أورد حديثا في وفاة ابراهيم الخليل جاء فيه أن الزبيح إسحاق اسمعوا الحديث أن إبراهيم خليل الرحمن صلوات الله عليه كان من أغير الناس فلما حضرته الوفاة دخل عليه ملك الموت في صورة رجل أنكره فقال له من أباري قال الذي أسكنك فيه منذ كذا وكذا سنة قال من أنت قال أنا ملك الموت جئت لقبض روحك قال أتارك أنت حتى أودع ابن إسحاق يعني ابراهيم بيستعذن من ملاك الموت علشان بس يترك ويودع ابن إسحاق قال نعم فأرسل إلى إسحاق فلما أتاه أخبره فتعلق إسحاق بأبيه إبراهيم وجعل يتقطع عليه ببكاء فخرج عنهما ملك الموت وقال يا رب إسحاق متعلق فقال له الله قل له إني قد أمهلتك ففعل وانحل إسحاق عن أبيه ودخل إبراهيم فقال ملك الموت روحه وهو نائم هذا الكلام في العقد الفريد جزء الثاني صفحة 440 حتى الملك ملك الموت يؤكد أن الزبيح اسحق لا ادري لماذا يزور المسلمون في التاريخ طبعا اشطر ناس يزوروا في التاريخ بس بيزوروا بدون دراسه <تصفيق> يعني يعني ايضا ما رايكم في امراء من يعني امراء المؤمنين ما رايكم في امير المؤمنين عمر بن الخطاب ما رايكم في الجهبز علي ابن أبي طالب سأقدم بعد قليل سبعة من الصحابة الكبار يقرون أن الزبيح هو إسحاق عمر بن الخطاب وعلي ابن أبي طالب في نقل النهروالي في كتاب الأعلام الإعلام بأعلام بيت الله الحرام سفحة 37 فكرة الزبيح لم تتقدم العصر العباسي الذي فيه اشتدت المنافسة حتى العراق السافر بين العرب والفرس ومن مورائهم الشعوبية فكان من متممات هذا العراق وقد استغل المناضلون من الفريقين القرآن والحديث والشعر وأيضا استغلوا تاريخ الأنساب ومفاخر الجدود <تصفيق> العرب كانوا يريدون أن يفاخرهم أيضا بنسبهم فبدأوا يدسون اسم اسماعيل على أساس أنه جدهم قال المسعودي وقد استخر بعض أبناء الفرس بعد التسعين والمائتين بجده إسحاق ابن ابراهيم الخليل على ولد اسماعيل بأن الذبيح كان إسحاق دون إسماعيل فقال في كلمة له يا بني هاجر ما هذه الكبرياء والعظمة ألم تكن في القديم أمكم لأمنا سارة الجمال أمة والملك فينا والأنبياء لنا إن تنكروا ذلك توجد ظلمة اسحاق توجد ظلمة إسحاق كان الذبيح قد أجمع الناس عليه إلا ادعاء حتى إذا ما محمد أظهر الدين وجلى بنوره الظلم قلتم قريش والفخر في الدين لا الأحساب إن كنتم بنهيه فمه يعني اسمته هذا الكلام في مروج الذهب جزء الأول صفحة 282 إذن كان هناك تطاحن كل يعني يفتخر بحسبه ونفذه فاضطر العرب المسلمون إلى دس اسم اسماعيل لابتخرهم ايضا بنسبهم لكن انا انبر على التفسير القرآنية فمنذ قليل قرأنا الطبري دعونا ايضا نقرأ الجلالين تحديدا الاية 107 من سورة الصافات وفديناه بزبح عظيم قال وفديناه او اي المأمور بزبحه اسمعوا الجلالين ماذا يقول فالجلالة يقولان أي المأمور بزرحه هو هو اسماعيل او إسحاق قولان على أن الأكثرية أصبحت في حيث إسماعيل على عهد نووي قال في كتابه التهذيب اختلف العلماء رحمهم الله في الزبيح هل هو اسماعيل او إسحاق عليهم السلام والأكثرون على أنه إسماعيل أين محمود كان رافع إيده موجود معنا في الصف كنت منتظر على الأقل يعني واحد من الأحباء طيب رجع تاني ممتاز خليك معنا يا أستاذ محمود عزيز وسمع رأيك بعدين ابن خلدون في مقدمته ويريت يا أستاذ محمود تسجل كل هذه المراجع الموثقة الإسلامية ابن خلدون في المقدمة برهنا فيه أن الزبيح إسحاق وأنا حقيقة ابن خلدون هذا الرجل يعني أعتبره حتى قرأت له كثيرا ابن خلدون أجد فيه عقلانية بصورة رائعة جدا اسمعوا ماذا قال مثلا ابن خلدون في مقدمته عن الزبيح يعني برهنا فيه في مقدمته, في مقدمته أن الزبيح إسحاق مستندا إلى فضيلة البشارة في تعيين الولد المختار من الله قال الراجح أنه إسحاق لأن نص القرآن يقتضي أن الذبيح هو المبشر به ولم يبشر ابراهيم بولد إلا من زوجته ثارة لاحظوا العقلانية هنا ثاني حعيد دي الراجح أنه إسحاق لأن نص القرآن يقتضي أن الزبيح هو المبشر به ولم يبشر إبراهيم بولد إلا من زوجته سارة وإن البشارة كانت قبل هاجر أي قبصر فإن سارة أخذت هاجر من مصر وقدمتها لإبراهيم بعد البشارة بعشر سنين فالمبشر به قبل ذلك هو ابن سارة فهو الزبيح بهذه الدلالة القاطعة هذا الكلام لرجل له له وضع خاص في التأريخ الإسلامي يقول أن البشارة اساسا جاءت قبل أن يعرف إبراهيم هاجر بعشر سنوات هذا الكلام رائع جدا إن أن الزبيح هو إسحاق قال الحاكم في جزء 2 صات 555 55 آسف ثم روى الحاكم عدة روايات في أن الزبيح هو إسحاق وأنه هو الذي يشفع للموحدين ولم يذكر فيها شيئا عن شفاعة محمد نبي الإسلام في جزء ثاني أيضا صفحة 557 وفي صفحة 559 حدثنا إسماعيل بن الفضل ابن محمد الشعراني سنة جدي سنة سنيد بن داود سنة حجاج ابن محمد عن شعب عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال عبد الله الذبيح إسحاق هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرج كلام واضح عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال لما رأى إبراهيم في المنام أن يذبح إسحاق أخذه بيده فذكره بطوله قال الحاكم وقد ذكره الواقدي بأثانيده وهذا القول عن أبي هريرة وعبد الله بن سلام وعمير بن قتاة الليسي وعثمان بن عفان وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو والله أعلم عن وهب بن منبه قال شوفوا كام واحد دول ومين الأسماء الكبيرة دي الزبيب وجابر رضي الله عنه الأسانيد التي يقدمها هنا الحاكم والواقدي أبي هريرة عبد الله في أبي هريرة عن حديث عن أبي هريرة عبد الله بن سلام وعمير بن قتاة الليسي وعثمان بن عفان وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر ويقول هل كان معهم وهب بن منبه أولا الله أعلم ماذا هو الحديث اسمعوا نقص الحديث حين أمر الله ابراهيم أن يزبحه وهب الله لإبراهيم إسحاق في الليلة التي فارقته الملائكة يعني لما جوا الملائكة وبشروا وأقام ابراهيم علاقة زوجية مع سارة في ذات الليلة هنا وهب له إسحاق في الليلة التي فارقته الملائكة فلما كان ابن سبعة عمر سبع سنين يعني أوحى الله إلى ابراهيم أن يزبحه ويجعله قربانا وكان القربان يومئذ يتقبل ويرفع فكتم إبراهيم ذلك إضحاق وجميع الناس فقال ألعاذر الصديق وهو اول من آمن بإبراهيم وقوله فقال له الصديق إن الله لا يبتلي بمثل هذا مثلك ولكنه يريد أن يجربك ويختبرك فلا تسوء بالله ظنك فإن الله يجعلك للناس إماما ولا حول ولا قوة لإبراهيم وإسحاق إلا بالله الرحمن الرحيم فذكر وهب حديثا طويلا إلى أن قال وهب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لقد سبق إسحاق الناس إلى دعوة ما سبقها إليه أحد ويقومن يوم القيامة فليشفعنا لأهل هذه الدعوة واقبل الله على ابراهيم في ذلك المكان فقال اسمع مني يا إبراهيم أصدق الصادقين الصابرين فإني قد ابتليتكم اليوم ببلاء عظيم لم ابتلي به أحد من خلقي ابتليتك يا إبراهيم بالحريق فصبر صبرا لم يصبر مثله أحد من العالمين وابتليتك بالجهاد فيي وأنت وحيد وضعيف فصدقت وصبرت صبرا وصدقا لم يصدق مثله أحد من العالمين وابتليتك يا إصحاق بالزبح فلم تبخل بنفسك ولم تعظم ذلك في طاعة أبيك كلام واضح والحديث واضح قال عبد الرزاق في تفسيره الجزء الثاني صفحة مية ثلاثة عن الزهري عن القاسم ابن محمد في قوله إني أرى في المنام إني أزبحك قال اجتمع أبو هريرة وكعب فجعل أبو هريرة يحدث كعبا عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعل كعب يحدث أبو هريرة عن الكتب فقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي دعوة مستجابة وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمة يوم القيامة فقال له كعب أنت سمعت هذا من رسول الله قال نعم قال كعب فداه أبي وأمي أفلا أخبرك عن ابراهيم إنه لما رأى زبح ابنه إسحاق قال الشيطان إن لم أفتن هؤلاء عند هذه لم أفتنهما أبدا خلوا بالكم الحديثة مهم عشان تعرف منه شيء في موضوع الحج يعني كعب يقول عن ابراهيم إنه لما رأى زبح ابنه إسحاق قال الشيطان الشيطان هنا يقول إن لم أفتن هؤلاء في الموضوع ده عند هذه لم أفتنهما أبدا عاوز يفتنهم في موضوع زبح إبراهيم لابنه إسحاق فخرج ابراهيم بابنه ليذبحه فذهب الشيطان فدخل على سارة فقال أين ذهب إبراهيم بابنك قالت غدا به لبعض حاجته فقال إنه لم يغض به لحاجته إنما ذهب ليزبحه قالت ولما يزبحه قال يزع ربه أمره بذلك قالت فقد احسن أن يطيع ربه في ذلك يعني ما نجحش مع سارة لاحظوا لم يقل هاجر أم الذبيح نفسها مذكورة في الحديث انها سارة فخرج الشيطان في أسرهما فقال للغلام أين يذهب بك أبوك يعني ما نجحش مع سارة راح لمن راح لإفحق لي... أين يذهب بك أبوك قال لحاجته قال إنما يذهب بك ليزبحك قال لما يزبحني قال يزعم أن ربه أمره بذلك قال والله لئن كان أمره بذلك ليفعلا قال فتركه ولحق بإبراهيم لا نجح مع سارة ولا نجح مع إفحاق أنا ما سمعتش اسم هاجر هنا طيب حيجرب مع إبراهيم لحق بإبراهيم فقال أين غدوت بابنك فقال لحاجة قال فإنك لم تغدو به لحاجة إنما غدوت لتزبحه قال ولما أزبحه قال تضعون أن ربك أمرك بذلك قال فوالله لئن كان أمرني بذلك لأفعلا قال فتركه ويأس أن يطع يأس الشيطان عارفين رمي الجمرات اللي بيموت في المسلمين كل سنة وهو من الحديث ده بس بيذور فيه من إسحاق إلى إسماعيل على أنه ابراهيم رمى الـ الـ الاحجار على الشيطان علشان يبعد عنه وكمان إسحق رمى الأحجار آآ آآ على الشيطان هو في شيطان بيترمي بالحجارة هذه افكار غريبة جدا عن بشر يعرفون الله يعرفون أن الشيطان طبيعة الشيطان حتى لا يعرفونها في شيطان بترمي بالحجارة عشان يرمي إبراهيم بالحجارة شيء غريب طيب خلونا نقرأ أيضا في الطبري في تاريخه جزء واحد صفحة 107 رواية معاوية وكعب الأحبار في أن الزبيح إسحاق ورواية عبد الرزاق بألفاظ مشابهة فلما أخذ إبراهيم إسحاق ليزبحه لا يوجد هنا تعب في الكلام لا يوجد هنا تعب في الكلام انتظر يا أستاذ محمود خذ المراجع لسه أنا في في يعني حدي لك مراجع كتير عشان تستفيد عشان تروح تفحح التاريخ ده وتقابل الشيوخ وتقول لهم من الذي زور التاريخ انتظرني عزيزي يعني كم ما أقرأ الآن وأنت لا تنتبه ولا حتى تكتب المراجع هذا الكم من المراجع يؤكد أن الثقافة الإسلامية فيها موجود وبكل وضوح أن الزبيح إسحاق فلما زورتم في التاريخ فلما أخذ إسحاق إبراهيم إسحاق ليزبحه أنا أقرأ الآن في الطبر في تاريخه جزء أول صفحة 187 فلما أخذ إبراهيم إسحاق ليزبحه وسلم إسحاق أعصاه الله وفداه بزبح عظيم قال إبراهيم لإسحاق قم أي بني فإن الله قد أعفاك فأوحى الله إلى إسحاق إني أعطيك دعوة أستجيب لك فيها قال إسحاق اللهم في إني أدعوك أن تستجيب لي أيما عبد لقيك من الأولين والآخرين لا يشرك بك شيئا فادخله الجنة طيب إذن من هنا يتضح لنا من سبق أن الزبيح هو إسحاق جد اليهود وليس جد العرب تعالوا نأتي أيضا إلى جهادزة في الفكر الإسلامي جلال الدين الصيوطي في كتابه الدر المنثور جزء خمسة صفحة 282 هل كل ما قرأته الآن أنا هؤلاء الناس يؤلفون لا يأتون بما قاله السلف وأنا قدمت لكم صحابة محمد يقولون بكل وضوح أن الزبيح اصحاق طيب في الصيوطي في الدر المنسور جزء 5 صفحة 282 وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنزر وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان صححه البيهقي في شعب الإيمان عن كعب رضي الله عنه أنه قال لأبي هريرة ألا أخبرك عن إسحاق قال بلى قال لما رأى إبراهيم أن يذبح اسحاق وذكر شفاعة إسحاق للموحدين بنحو رواية الطبر المتقدمة ماذا نقول هذا الكلام في الدر المنسور جزء 5 صفحة 282 إذا كان في بعض منكم يحب المراجع خذوا هذه المراجع الآن سأقولها فاكتبوها عندكم لمن يحب في المنتظم لابن الجوزي صفحة 54 لمن يحب اكتبوا هذه المراجع في المنتظم لابن الجوزي صفحة 54 في تاريخ الرسل والملوك للطبري صفحة 105 في تفسير القرآن للإمام القرطبي صفحة 2035 898 وهو يفسر الصافات 102 حتى في موضوع الصافات يؤكد أن الزبيح اصحاق في نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري صفحة 1335 نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري 1335 35. حتى الدميري في كتابه حياة الحيوان الكبرى ذكر الأمر صفحة 604 أيضا في سراج الملوك للطرطوشي صفحة 66 سراج الملوك للطرطوشي وأيضا في سراج الملوك للطرطوشي ذكره مرة أخرى في صفحة 166 33 دعونا الآن ننتقل الى بعض كتب الحديث السنه بكل وضوح دون معاناه نسمع جهابذه المسلمين يقولون في مسند احمد اسند بني هاشم في باب مسند عبد بن يونس أخبرنا حماد عن عطاء ابن السائب عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل ذهب بإبراهيم إلى جمرة العقبة خلوا بالكم من فين جابوا الرمي بالحجارة وبيموتوا فيها في الحج إن جبريل ذهب بإبراهيم إلى جمرة العقبة فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات فساخة فساخة يعني راح انهزم ثم أتى الجمر الوسطى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات فساخة ثم أتى الجمر القصوى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات فساخة فلما أراد إبراهيم أن يذبح ابنه إصحاق قال لأبيه يا أبتي اوثقني لا أبطرد فينتضح عليك من دمي إذا زبحتني فشده فلما أخذ الشفرة يعني السكين فأراد أن يزبحه نودي من خلفه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤية لاحظوا هذا الجزء أهم جدا هذا الجزء فيه سورة الصافات بكل وضوح سورة الصفات هذا الكلام في مسند احمد في كتاب مسند بني هاشم في باب مسند عبد الله ابن العباس ابن عبد المطلب يعني الجمرات اللي انتو بتشوفها بيرموها في الحج وبيموتوا فيها هي الجمرات اللي رماها قال ايه ابراهيم على الشيطان في الجمرة جمرة العقبة والجمرة الوسطى والجمرة بعد كده الجمرة القصوى طيب في المنتظم لابن الجوزي في المنتظم لابن الجوزي صاب 54 الإشارة إلى قصة الزبح سبب امر الله خليله بزبح ولده كل ما اقراه الآن مراجع إسلامية موسقة موسقة أعطي اسم المرجع اسم الكاتب رقم الصفحة في المنتظم لابن الجوزي صفحة 54 ما روى السدي عن أشياخه أن جبريل لما بشر سارة بإسحاق قالت وما آية ذلك يعني إيه الدليل أني سأنجب إسحاق فأخذ عودا يابسا في يده فلواه بين أصابعه فاهتز أخضرا فقال ابراهيم هو لله إذن زبيح نحظوا دقة هذا الحديث جبريل لما بشر صار بإسحاق قالت وما آية ذلك إيه هي الآية الدليل فأخذ عودا يابسا ذا جبريل في يده فلواه بين أصابعه فاهتز أخضر أصبح أخضر فقال ابراهيم هو لله إذن زبيح ده قبل ما يعرف هاجر ولا حتى في واحده اسمها هاجر فلما كبر اسحاق اتى ابراهيم في النوم فقيل له اوف بي نذرك الذي نذرت من زمان انت قبل ما يتولد قلت هو ذبيح لله خلاص كبر جاءه بدا في المنام اوف بي نذرك الذي نذرت فقال لاسحاق انطلق نقرب قربانا إلى الله فقال لمين لإسحق فأخذ سكينا وحبلا ثم انطلق معه حتى إذا ذهب به بين الجبال قال له الغلام يا أبتاه أين قربانك تماما زي ما مسكور في التوراة قال يا بني إني أرى في المنام أني أزبحك فقال إسحق أشجد رباطي حتى لا أضطرب يعني ربطني بقوة حتى لا أضطرب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 ثم إنه جر السكين على حلقه فلم يحك السكين فأضجعه على جبينه فنودي يا إبراهيم قد صدقت الرؤية فإذا بكبش فأخذه وخل عن ابنه وأكب على ابنه يقبله ويقول اليوم يا بني وهبت لي فرجع إلى سارة فأخبرها الخبر فجزعت سارة وقالت يا إبراهيم أردت أن تزبح ابني ولا تعلمني قال شعيب الجبائي لما علمت بذلك ماتت يوم الثالث هذا الكلام في المنتظم لابن الجوزي صفحة 54 في تاريخ الرسل والملوك للطبري صفحة 105 حدثني موسى ابن هارون قال حدثني عمرو ابن حماد قال حدثني أصباط عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مر الهامداني عن عبد الله وعن ناس من أصحاب رسول الله ناس من مين من أصحاب رسول الله يعني صحابة وناس عن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جبرايل عليه السلام بسرة ابشري بولد اسمه إسحاق ومن وراء إسحاق عقوب فضربت جبينها عجبا فذلك قوله فسكت وجهها وقالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد قالت سارة لجبريل ما آية ذلك إيه الدليل فأخذ بيده عودا يابسا فلواه بين أصابعه فاهتز أخضر فقال ابراهيم هو إذن لله زبيح فلما كبر إصحاق أتى إبراهيم في النوم فقيل له أو في بنذرك الذي نذرت إلى آخر ما قرأناه منذ قليل في المرجع السابق نفس الموضوع في تفسير القرآن للقرطبي تفسير القرآن للقرطبي صفحة 2898 لأي آية هذا يهمني لم يتكلم لا عن سورة الحجر ولا عن سورة هود وإنما ما يهمني هنا هو أنه التفسير جاء عن سورة الصافات تحديدا وهي سورة الصافات التي يحاول المسلمون أن يجدوا لإسماعيل فيها مكانا ها هي التفسير القرآنية فقل له فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أزوحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين أي وهبنا له الغلام فلما بلغ معه المبلغ الذي يسعى مع به في أمور دنيا معينا له على أعماله قال يا بني إني أرى في المنام أني أزوحك وقال مجاهد فلما بلغ معه السعي أي شب وأدرك سعيه سعي سعي ابراهيم وقال الفراء كان يومئذ ابن ثلاثة عشر سنة وقال ابن عباس هو الاحتلام قال قتاتا مشى مع أبيه الحسن مشى مع أبيه الحسن ومقاتل يقولان هو سعى العقل الذي تقوم به الحجة يقول ابن زيد هو السعي في العبادة عن ابن عباس صامى وصلى ألم تسمع الله عز وجل يقول وسعى لها سعيها في الإسراء قال يا بني إني أرى في المنام اختلف العلماء في المأمور بزبحه قال اكثرهم الزبيح اسحاق وممن قال بذلك العباس ابن عبد المطلب وابنه عبد الله وهو الصحيح عنه روى الثوري وابن جريح يرفعانه الى ابن عباس قال الزبيح اسحاق وهو الصحيح الزبيح اسحاق وهو الصحيح طيب اذا ما رايكم اقدم لكم سبعا من الصحابه في هذا التفسير عن سبعه من الصحابه هم عبد الله ابن مسعود اسمع يا استاذ محمود صحابه محمد عبد الله ابن مسعود ان رجلا قال له يا ابن الاشياخ الكرام فقال عبد الله ذلك يوسف ابن يعقوب ابن اسحىق الله ابن ابراهيم خليل الله صلى الله عليه وسلم وقد روى حماد ابن زيد هذا هو الثاني يرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم, ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحىق ابن ابراهيم صلى الله عليه وسلم وروى التالت ابو الزبير عن جابر قال الزبيح اسحىق وذلك مروي أيضا عن اسمعوا الاسم الكبير ده علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن عبد الله ابن عمر عمر بن الخطاب أن الزبيح إسحاق وهو قول عمر رضي الله عنه عمر نفسه فدول سبعة من الصحابة سبعة من الصحابة يقولون أن الزبيح في انا اقرا الان من القرطبي ليس من كتاب الفه مرقس ولا بطرس ولا وحيد لا من كتاب مراجع اسلاميه توثق باقوال الصحابه يقول القرطبي هنا كلهم قالوا الذبيح اسحاق وعليه اهل الكتابين اليهود والنصارى عليه اهل الكتابين اليهود والنصارى واختاره غير واحد منهم النحاس والطبري وغيرهما قال سعيد بن جبير ارى اوريا ابراهيم زبح اسحاق في المنام ايضا هذا الكلام في القرطبي هو كلام طويل جدا جدا يعني يصعب ان نقرأه كله لكن اقدم ما هو يهمني أن دخل اسم إسماعيل خلصة ولكن الثقافة الإسلامية موجود فيها اسم إسحاق واضح دون معاناة بل حتى القرآن يؤكد دون ريب أن المبشر به بالاسم هو إسحاق أريد نصا قرآنيا واحدا واحدا ليس أكثر فيه اسم إسماعيل مبشر به بس واحد نقرأ في نهاية الأرض في فنون الأدب للنوير صفحة 1335 قال وكانت سارة واقفة هناك فقالت أوه ففكت وجهها وقالت عجوز عقيم قال الله تعالى وامرأته قائمة فضحكت أي حاضط فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق عقوب قالت يا ويلتي أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيب ولم تعلم أنهم ملائكة فقال لها جبريل يا سارة كذلك قال ربك إنه هو الحليم الحكيم العليم قال إبراهيم فما خبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين ثم عاد جبريل إلى صورته فعرفه إبراهيم وعرفه أنهم يقصدون قوم لوط بالعذاب فاغتم إبراهيم شفقة على لوط أهله ثم قال امضوا حيث تؤمرون قال وحملت سارة بإسحاق في الليلة التي خسف الله فيها بقوم لوط ووضعته وعلى وجهه نور أضاء منه ما حولها فدخل إبراهيم وقال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق وربته سارة حتى بلغ سبع سنين خبر الذبيح وفدائه قال وكان اسحاق ما زلت في المرجع وكان اسحاق يخرج مع ابيه الى بيت المقدس فبينما ابراهيم في مصلاه اذ غلبته عينيه فنام فاتاه آت في منامه وقال إن الله يأمرك أن تقرب قربانا فلما اصبح عمد الى ثور فذبحه افتكر يعني قربان هو ثور فرق وفرق لحم فلما كان الليل رأى في منامه الذي هو وهو يقول يا ابراهيم إن الله أن تقرب له قربانا أعظم من الثور فلما انتبه زبح جملا وفرق لحمه على المساكين يعني أكبر من الثور إيه جمل زبح الجمل ثم راه في الليلة الثالثة وهو يقول إن الله يأمرك أن تقرب له قربانا أعظم من الثور والجمل يعني إلا يكون فيه بعد كذلك يعني قال ابراهيم وما هو فأشار إلى ولده إسحاق وقال له ألست تطيعني يا بني قال بلى ولو كان في زبح نفسي فإنصرف إبراهيم إلى منزله وأخذ الشفرة يعني السكين والحبل فوضعهما في مخلاكه وقال يا إسحاق انضي بنا إلى الجبل فلما مضي أقبل إبليس إلى سارة وقال لها إن أبراهيم قد عزم على زبح إسحاق إلى آخر الحديث الذي سمعتموه مني أقرأه منذ قليل بالدليل والبرهان بالمرجع بإسم الكاتب والكتاب ورقم الصفحة دعوني أنتقل معكم إلى حياة الحيوان الكبرى للدميري صفحة 624 يقول ولقد اختلف العلماء في الزبيح هل هو إسماعيل او إسحاق عليهم الصلاة والسلام فذهب قوم إلى أنه إسحاق منهم عمر وعلي وابن مسعود والعباس وكعب وقتادة ومسروق وعكرمة وعطاء والزهري والسدي هل يتجرأ مسلم أن يقول لكل هؤلاء الصحابة أنتم كذبة إذا كان يتجرأ فليتجرأ في سراج الملوك للطرطوشي صفحة 66 وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجبت محبة الله على من أغضب فحلما والذي يضرب بحلمه المثل في هذا الباب قصة إسحاق عليه السلام قال له ابراهيم عليه السلام يا بني إني أرى في المنام أني أسبحك فانظر ماذا ترى هذا الكلام في الملوك للطرطوشي سراج الملوك صفحة 66 الحديث عن الصافات عن سورة الصافات كلام واضح ليس فيه أي صعوبة أن يقول المسلم في في هذا المرجع أنه الزبيح إسحاق إذن رأينا مما سبق أن هناك من يقول أن الزبيح إسماعيل ولكن الجهابزة قالوا أن الزبيح هو إسحاق والآن نطرح سؤالا هاما ربما أتركه للمحاورين ان كان القرآن يؤكد أن البشارة تمت بإسحاق لا بإسماعيل ولم يرد اسم إسماعيل فأي بشارة بالنص وإنما ورد باسم إسحاق وإن كان المبشر به هو الزبيح كما قال ابن خلدون الذي بشر به هو الزريح وإن كان الصحابة الكربار أكدوا أن الزبيح هو إصحاق فمن الذي خدع المسلمين وأقام لهم شعائر كاذبة مبنية على كذب بأن الزبيح كان اسماعيل وليس إسحاق هذه واحدة من الأمور التي زور فيها المسلمون التاريخ مجرد محاولة بائسة لزج اسم يعتقدون أنه جدهم إسماعيل في هذا المقام ضاردين عرض الحائط بالتاريخ الصحيح بالكتب الموحى بها من الله التي سبقت القرآن والإسلام بآلاف السنين لم يحترم فيها لا محمد ولا المسلمون هذه الكتب الموحى بها من الله افتروا على هذه الكتب والآن نجد هذه المشاكل والورطات الكثيرة التي هم فيها أنا أعتذر عن الإطالة ولكن امامي مراجع كثيرة جدا لا أريد أن أطيل عليكم لقد ذكرت لكم أسماء المراجع بأسماء كتابها بأرقام صفحاتها ربما يكون البعض منكم وأنا أسق أن هناك بحاثة كسر يريدون أن يكملوا على هذا البحث الرب يبارك حياتكم ولكم من قلب يحبكم ويحترمكم كل فناء وتقدير ودعوة إلى الأحباء المسلمين في التفكير مجددا في هذا التاريخ الذي سمعت من رجل مسلم معاصر على قناة الجزيرة في برنامج يقول بكل وضوح ان التاريخ الإسلامي هو تاريخ مزور هذا الرجل هو القمني كلنا سمعناه وهو رجل له باع في الإسلاميات ولكن إن لم يقلها القمني فالمراجع الإسلامية تؤكدها بكل وضوح وبكل صراحة ربي بارك حياتكم ولكم من الشكر أجزله تفضل أحبائي الأدمينز المايك معكم